بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا يزرهم ياكلون ويتمتعون وينهيهم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تفسبق من امه اجلها وما يستخرون وقالوا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 كان في شياع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نفنكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين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 حَافِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَثْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا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 وَالَّذِي خَلَقَنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فإذا سوَّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابني سآبى يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن اسجد لبشر خلقته من طين من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال عبد فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعنوم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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتداك من الغاوين وان جهنم لما موعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزءهم مقسوم ان الْمُسْتَقِين فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ يُدْخَلُونَهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ وَإِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمْرِ السَّنِيِّ الْكِبَرِ فبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلين قالوا ان فَأَتَيْنَا إِلَى قَوْمِهِمْ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّهُمْ نَجّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِينَ فَلَمَّا جَاءَ يَمْسَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ ولا ينتفث منكم احد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان ذا برهؤلاء مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان اللهُ حُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنَهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ أُولَئِكَ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عالين ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْآيَةِ لَظَالِمِينَ فَإِنْ فَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَ إِيمَانٌ مُّبِينٌ وَلَوْ قَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ آمنين آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أغنى ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لاتية فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخالق العليم ولقد انتينا سبعا من المساني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما استعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني انا كَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمُفْسِدِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ داع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الهانا اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم ان كَيَضِيقَ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ